بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالساجرات زجرا فالتيات ذكرا ان الهكم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق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 إلا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب فاستغثتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إننا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون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 انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون ويقولون اننا لتركوا الهتي لا شاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المبشرين انكم لذائق العذاب القديم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم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 كَلَّا مِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أنْتُم مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَتُرْدِينِ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 114. ولا آثارهم يهرعون 115. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين 116. ولقد أرسلنا فيهم منذرين 117. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 118. إلا عباد الله المخلصين وَلَقَدْ نَادَىٰ نُوحٌ فَلَنَعْمَلَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّ كَذَٰلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ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 اِذْ كُنَ آلِهَتُكُمْ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَغ إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ما لكم لا تنطقون فرغ عليه الضربا باليمين فاقبلوا اليه يذفون قال اتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بل له بنيانا فالقوه في الجحيم 114. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 115. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين 116. رب هبني من الصالحين فبشرناه بغلام حليم 117. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إن رَأَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَيُّهَا إِبْرَاهِيمُ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 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَايَـنَ يَاسِين إِنَّ كَذَلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ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 فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي ضَلَالَتِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ 111. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين 112. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون 113. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون 114. ألا 116. ومن إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون 117. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون 118. أم لكم سلطان مبين 119. فَآتُوهُ بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ أَنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يَبْصِرُونَ أَفَتُبِعَ عَذَابَنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ مَصْدَاحَ الْمُنذَرِينَ